قل باغنا له مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا أفضا قلوب يبلغ الكون صدا عاربه واسمعون ابضاق قلوب يبلغ الكون صداه كل باغي النال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا اقزم تبت يداه اقزم تبت يداه خاصموه كيف غاب عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا واشده من خاصموه كيف غاب كيف نالوا من عزيز شاد مجدا واشداه أي روح وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور أي روح وفؤاد ضمها من رداه من ثرى مكة فاضى النور يجداز مداه فاسألوا التاريخ يمبي كيف أبصرت نداه بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه فسأل التاريخ يمبي كيف أبصرت نداه بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتداه كانت الناس حيارة فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرة حررتهن يداه كانت الناس حيارة فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرة حررتهن يداه قافلات النور سارت رحمة خلف حدار كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه قافلات النور سارت رحمة خلف حدار صباح كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه قافلات النور سارت رحمة خلف حدار